تدرنا جميع أخيرا والرجول الحق فضيلا لا شك أننا لو خيّرنا المساق بين طريقين طريق المجوس وطريق النبي ماذا اختار؟ كل مؤمن سيختار طريق النبي. النبي النبيون وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يتفروا اللحى، والمجوس يعذقنا اللحاء من نفسك أي طريق ينشف أي ولهذا لا نرى لأحد عذرا بعد أن يتبين له الحق في العدون عن الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالق المجوس خالق المشتفي وفق اللحا وحف الشوارع وهذه هي الناس من قبل ولم ولم نكن نعرف أن أحد نحن يحلق لحيته بل قالوا لنا إن بعض الولايات الغلما يعزز الإنسان بحلق لحيته يجعل ذلك تعزيرا ونص العلماء رحمهم الله في كتاب تعزير أنه لا يجب تعزير بحلق اللحية مما يدل على أنه كان ديدنا لبعض الولايات بغنا فكيف الآن الإنسان يخسر مال يخسر مال في حلقه ويخسر أهم شيء أنه يخسر اتباع رسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أن فنرجو هذا الذي تحترمونه نسأل الله تعالى أن يمنع عليه بالهداية وأن في رحيته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا بسنته